السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم في برنامج أمة وسطة الذي تناولنا فيه في حلقات سابقة معالم ترشيد الخطاب الإسلامي نواصل اليوم حوارنا أيضا مع فضيلة الشيخ اللامة دكتور عصام البشير وحديثنا اليوم سوف يتناول عن موضوع الترفيه والفنون شيخنا الفاضل نرحب بك في هذا اللقاء الذي يتجدد بك دائما حياكم الله أنا وسهلا هناك إشكالية من هذه الإشكاليات التي تعانيها أو الذي يعانيه الخطاب الإسلامي ألا وهي قضية الفنون والترفيه أحيانا يغيب خطاب الترفيه وخطاب الترويح عن مضامين الخطاب الإسلامي يعني كأن الحقيقة ضاعت في هذا الخطاب تحديدا نحتاج إلى رؤية وسطية نسترشد فيها ونحن في هذه السلسلة من الحلقات حياكم الله وحيا عبركم المشاهدين هذه المسألة مسألة مهمة وهي الإشكال يلد في أنها مسألة تتعلق بالوجدان وما كان يتعلق بالوجدان فهو عرضه لأن يقع بين داء الإفراط داء والتفريط الغلو أو التقصير. لو أردنا أن نصل لهذه القضية الإنسان أولاً مركب من عنصري الطين ونفقة الروح وكما قلنا الطين تعبير عن حوائج الجسد والروح تعبير عن ما تسمو به هذه الروح إلى مكارم الأخلاق وإلى العلة فإذا ظلت بعض الطاقات جائعة عند الإنسان يختل توازنه لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان روحيا أو روحانيا لكان شأنه شأن الملائكة الملائكة جبلوا على مهد الطاعة لا يعصون الله ما أمره ما يفعلون ما يؤمرون يسبحون الله والليل الليل والنهار لا يفترون ولو كان شأنه شأن استجابة لحوائج الجسد وغرائزه لكان شأنه شأن البهائم عزك الله، لكنه مركب من هذين العنصرين. العقل له غذاؤه بالعلم والمعرفة، الروح لها غذاؤها بالتزكية، البدن له غذاؤه بالعافية والنشاط، الوجدان له غذاؤه بالفن والترويح والجمال والرواح، فلا بد من العمل على تغذية كل هذه الجوانب. إن لربك عليك حقا إن لبدنك عليك حقا إن لنفسك عليك حقا إن لأهلك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه الإشكالي أين ترد؟ ترد أحيانا بين طرفين طرف يتصور أن المجتمع المسلم هو مجتمع نسك وعبادة ومجتمع جد وعزم ليس فيه لسن أن تضحك ليس فيه لشفة أن تبتسم ليس فيه لبهجة أن ترتسم على وجوه الناس وربما أدى ذلك الفهم شعور بعض المتدينين أنهم حينما يقابلون الناس يقابلونهم بهذا اللون من التجهم وهذا اللون من الجدية والمبالغة, والمبالغة التي يعتبرونها لون من ألوان هيبة الداعية نعم. أو الوقار فهذا التصور للداعية المسلم الذي عبر عنه بعض هؤلاء مع التصور الخاطئ لطبيعة المجتمع المسلم أدى إلى هذا المنح للموقف من الفنون قابله فريق آخر جعلوا الحياة كلها لهوا ولعبا أذاب الحواجز بين الحلال المشروع وبين الحرام الممنوع فلم يعد لهذا الله من ضابط ولم يعد لهذا الترويح من جامح أو من لاجم يلجمه فضاعت الحقيقة بين إفراط هؤلاء وتفريط أولئك نحن حينما نجل الموقف نجد أن الله سبحانه وتعالى أباح الطيبات والطيبات هي الحلال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هناك طيبات المأكل طيبات المشرب طيبات المسكن طيبات المنكح هناك طيبات السماع طيبات المرائي الطيبات تدخل في عالم الوجدانيات كما تدخل في عالم البدن كما تدخل في عالم المشروب كما تدخل في عالم المأكول في عالم الزواج كل ذلك يدخل في عالم الطيبات والطيبات لين لون من ألوان الزين التي أمرنا بالاستمتاع بها قل من حرم مزينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرسم فهذا العطف يدل على أنهما يشتركان في الحكم الزين فيه معنى آخر اللي هو معنى التجمل ولذلك حتى في الزواج قال ما طاب لكم يعني ليس فقط مجرد الدين والخلق صحيح الدين والخلق هو الأساس لكن قال ما طاب لكم قال هل لا نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها يعني ما أنت بتجي تدخل على بعبع بع وخلاص يكفي أنها مستقيمة دينا وخلقا لا في أيضا ما تنشرح به الصدر وما تقر به العين ما طاب لكم تستطيبه الأنفس ولذلك تكون الرؤية فهذا أيضا مراعى فيه حتى تلجمه عن الحرام أي نعم حتى تعفه وتحصينه وتلجمه على الحرام وفعلا تحق له السكن والمودة والرحمة وغير ذلك كما قال بعضهم رأيت الهلال وجه الحبيب فكان هلالين عند النظر ولم أدري من حيرتي فيهما هلال السماء من هلال البشر ولولا التورد في الوجنتين وما راعني من سواد الشعر لكنت أظن الهلال الحبيب وكنت أظن الحبيب القمر فإذا هذا معنى ينبغي أن يكون موجودا في طيبات مباحة والفنون ما هي؟ الفن هو تذوق للقيم الجمالية المدعى في الخلق ثم التعبير عنها التذوق لا إشكال فيه لكن يدخل الإشكال في التعبير في فن الجمال المسموع كالغناء أو فن الجمال المرئي كالزخرفة والنحت أو فن التمثيل والكوميديا والدراما هذه كلها فنون هي طرائق للتعبير عن التذوق لهذا الإحساس بالقيم الجمالية المدعى في الخلق ونحن قلنا من المقاصد التي ذكرها القرآن مع الانتفاع المادي للأشياء ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون إذن هذا مطلوب لذلك وجدنا مثلا أن القرآن الكريم يعني ينعى الصوت القبيح إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وجدنا بالمقابل أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب الصوت الحسن لأبي موسى الأشعري قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود قال لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا يعني زينته وحسنته وقال ما أذن لنبي كما أذن له أن يتغنى بالقرآن حسن الترتيل وحسن التجويد وحسن التلاوة فهذا إشارة وجدنا أن هذا الأمر فطري أن المرأة وهي تهتهي طفلها وهو لكي ينام ويهدأ تناغيه بأنغام مم. معينة وجدنا الحمالين والشيالين وهم يريدون أن يخففوا من ثقل هذه الأحمال على ظهورهم يتجاوبون ببعض الأنشاء الأشعار والأناشيد والعرب كانت تعرف الحداء والرجز ونحو ذلك فكل هذه من الصور حتى في عرس الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة هلا لا بعثتم معها من يغني فإن الأنصار قوم يعجبهم الله قولوا أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحبة السمراء لم نحلل بواديكم ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم إذن راعى مزاج القوم فيما لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى النفس لا يمكن أن تستقيم على وتيرة واحدة لا يمكن أن تكون جادة طول الوقت لابد لها من رواح ومن جمام كانت السيدة عائشة تستمع إلى رجل واعظ مبكي هو عبيد بن عمير المكي وكان قاص أهل مكة وكان إذا جلس عبد الله بن عمر في مجلس وعظه يبكي فتقول له عائشة إياك وإملال الناس وتقنيطهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظ مخافة السآمة عليهم مخافة السآمة عليهم وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقوم في الناس خطيبا كل يوم كل يوم خميس مرة في الأسبوع فقال له أحد الناس يا أبا عبد الله أما لو حدثنا كل يوم يعني لو عصتنا كل يوم قال أما إنه لا يمنعني من ذلك إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخولنا بالموعد مخافة خافت عليه علينا ولذلك كانوا يقولون إذا وعصت فأوجز فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضه هذا مأثور عن الصديق رضي الله عنه وابن عبدالبر له عبارة جميلة قال إذا وعصت فأقلل فإن أسرفت كنت أنت أولى بالموعظة من الموعوظ فإذن النفس لها حالة لا يمكن أن تستقيم على حالة واحدة من الجد من العزم من النشاط وهذا ما يوضيه حديث حنظلة قال يا رسول الله نكون معك فتذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا نراها رأي عين فإذا ذهبنا وعافسنا الزوجان والزوجات والضيعات نسينا ذلك قال لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون فيها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن ساعة فساعة لا لابد من رواح لابد من جمام كما قال أبو الدرداء إني لأستجم بشيء من الله يعني المباح حتى يقوى قلبي على الحق وكان عمر إذا عاد من دار الخلافة ترنم بالشعر فيقول له بعضهم أو مثلك يقول هذا يأمر المؤمنين يقول إن إذا خلونا فعلنا ما يفعل الناس وكان يقول إن القلوب تملك ما تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة. الله لنروح بفاصل فاصل عزيز المشاهد ثم نواصل. <تصفيق> عدنا إليكم مشاهدين الكرام لنواصل الحديث في ترشيد الخطاب الإسلامي. كأحد أهم معالم الأمة الوسط نتناول فيه مع فضيلة الشيخ عصام البشير الحديث حول قضية الترفيه والفنون شيخنا العزيز تناولنا في الجزء الأول من الحلقة الحديث عن تأصيل قضية الترفيه والفنون وطرح الرؤية الوسطية في هذا الجانب نحتاج إلى شيء من ضوابط التعامل مع الترفيه والفنون وشيء من تمثلاتها في الواقع نعم نحن استكمالا فقط لما بدأنا النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يمثل لنا القدوة أيضا وهو الذي عبد ربه حتى تورمت قدمه ما كانت حياته تمثل فقط لونا من الجد فحسب إنما أيضا كان يجسد لنا هذا الترويح فكان يمزح ويمازح ولا يقول إلا حقه يحمل الحسن والحسين على ظهره ويقول نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما ويسابق عائشة تسبقه مرة ويسبقها يقول هذه بتلك ويأتي إلى صحاب جليل يضع يديه من خلفه يسمى أزهر أيها الناس من يشتري هذا العبد إذا تجدني كاسدا يا رسول الله أنت عند الله ليس بكاسد فيجلس مع أصحابه يتناشدون الأشعار يتذاكرون أمر جاهليتهم وبينهم رسول الله فربما تبسم الله. عليه الصلاة والسلام الصحابة كانوا يتقاذفون بحب البطيخ فإذا أريد أحدهم في الحق دارت حمالق عينيه كأنه مجنون أو مخبول يعني إذا جاء الجد كانوا فرسانا إذن هذا الذي يجسده لنا نبي صلى الله عليه وسلم وطأ من كتفه حتى تتمكن عائشة وهي تنظر إلى الحبشة يعرضون فنهم ويلعبون بحرابهم داخل المسجد حتى قضت حاجتها لما دخل أبو بكر الصديق على عائشة وعندها جاريتان يتغنيان بيوم بعاث يوم من أيام العرب أمزمور الشيطاني في بيت رسول الله دعهم يا أبا بكر فهذا عيدنا ولكل قوم عيد إذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو القدوة والأسوة يوضح لنا كيف يوازن المسلم بين حق الله تعالى عليه وهو الأول ثم حق نفسه عليه حق أهل حق أهله عليه وحق المجتمع عليه وأن يوازن بين إعطاء هذه الحقوق ما يناسبها بحسب ميزان الشرع فالأصل أن أصل الترويح والجمام هو موجود وحسان بن ثابت كان حينما ينشد الشعر يقول لعمر إليك عني فقد أنشدت في هذا المسجد من هو خير منك يعني النبي عليه الصلاة والسلام وكان يستنشد بشعر حسان ويدعوه أن يهجو المشركين وروح القدس معه يؤيده وأن شعره أشد عليه من وقع النب وكان يقول أصدق كلمة قالها شاعر لبيد ألا كل شيء ما خال الله باطل ولما سمع عمر قول عبد بن الطبيب والمرء ساعي لأمر ليس يدركه والعيش شح وإشفاق وتأميل قال بنيت الدنيا على هذا والعيش شح وإشفاق وتأميل فكل هذا يؤكد لنا أن الصحابة الذين مثلوا لنا نموذج القدوة والتأسي وهو الجيل الذي ينبغي أن نتأسى به عاش هذه الحياة الطبيعية بلا تكلف مجتمع الصحابة لم يكن مجتمعا ملائكيا ومجتمع المسلمين ليس مجتمعا ملائكيا ولكن المهم أن نمارس هذا الترويع والترفيه ضمن الضوابط الشرعية أولا أن لا يقع فيه إسراف الإسراف حتى في المباح منه عنه وقد قال ابن المقفع ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع اثنين ألا يكون على حساب الواجبات الشرعية يعني إذا جاءت الفرائض الشرعية أزن المؤزن فحق الله تعالى في أداء الصلاة وإذا جاء واجب من الواجبات الأخرى أن نؤدي الواجبات فلا ينبغي أن نفوت به فريضة من الفرائض أو ركنا من الأركان الشرعية حينما يأتي وقتها وحينها الأمر الثالث ألا نرتكب به محظورا شرعيا من المحظورات الشرعية التي دل عليها الشرع وأن لا تختلط في حالة الأداء به أيضا مما ينافي قيم الشرع وآدابه والمرؤة المتعلقة به وأن يكون مضمونه قائما أيضا على القيم الفاضلة يعني مثلا إذا تكلمنا عن فن الغناء الغناء الكلمة ينبغي أن تحمل مضمونا حتى ولو كان مباحا ولكن لا تكون دعوة إلى فجور إلى معصية إلى ابتذال إلى خلاعة إلى خنى وإلى نحو ذلك كما يقول بعضهم الدنيا سيارة وكأس يختزل الدنيا كلها في كونها سيارة وكأس أو غير ذلك فينبغي أن تكون المضامين مضامين صحيحة الأداء الذي نعبر عنه عن هذه الفنون أداء ليس فيه تميع ولا تكسر ولا خلاعة ولذلك يأسى الإنسان أن ما تضج به القنوات الإعلامية والفضائية ومواقع الإنترنت مما يسمى بالفيديو كليب الذي تعدى حدود الغناء إلى الرقص الخليع وإلى إبراز المفاتن وإلى إثارة الغرائز في نفوس الأمة كأننا قطعة جلبت من الغرب لا ننتمي إلى هذه الأمة لا عقيدة ولا شريعة ولا قيم ولا خلق هذا مما ينبغي أن يتصدى له الناس تصدي حازم لأنه أهدر كثير من مقا مقومات الكرامة الإنسانية وجعل المرأة مبتذلة في هذه القضية. فهذا هذه الألوان من الفنون في في عالم الغناء والموسيقى المعبر عنه بالفيديو كليب في كثير من صوره يتنافى مع كل قواعد الدين مما لا يختلف أحد في حرمته. فإذا لا يقف المضمون الأسلوب والآليات التي نقدم بها تكون آليات محترمة. تدعو إلى القيم الفاضلة شباب قنع الله خير فيه وبورك في الشباب الطامحين ولا عرف الخناعة في بنات ولا عرف التخنث في بنين هذه مسألة أيضا يعني مهمة في الترويح الترويح ينبغي أيضا أن يتخلل صور الحياة يمكن أن بالأغنية الهادفة نحارب عادة الرزيلة وندعو إلى فضيلة ليس فقط عبر خطبة الجمعة يمكن عبر المسلسل الدرامي أيضا ندعو إلى قيم أخلاقية مجتمعية غائبة ونصحح بها ما كان منحرفا أو معوجا في مسيرتنا يعني هي أدوات لأنها تشاهد بالبصر ويستمع لها بالأذن ومعها أدوات من الجذب والتأثير قد تكون مؤثرة أكثر من الخطاب الديني المباشر فنستعين بهذا ولكن في ظل الضوابط الشرعية الضوابط الشرعية أنا أرى أن لا ننح فيها منح المبالغة في قضية سد الذرايع المبالغة في قضية فقه الأحوطيات المبالغة في حمل الناس على العزائم نحن في زمان كما جاء في الحديث لو عمل أحدكم بعشر ما عشر معشار ما أمر به نجا فنيسر حتى نقدم البديل الإسلامي البديل الإسلامي أيضاً مما ينقصه في عالم الفنون والترفيه أنه يركز أحياناً على المضمون ولكن لا يركز على جاذبية الأسلوب وهذا مما يجعل الناس ينصرفون عنه في ظل المنافسة الإعلامية الحادة المبهرة للأبصار فثم أنه أيضاً ينبغي أن يتمدد في مساحات أخرى نحن قديماً في فترة سابقة كان حتى في الأعراس الأعراس المناسبات بتاعة الزواج المادة التي تقدم يعني مثلا واحد يريد أن يتزوج فيقال له أنشد لنا نشيد فيأتي باناشيد متعلق بالمحن وبالطغيان وبالجهاد وبالقتال أم ما لا تجزع فالحافظ الله ومن جماجمنا ترسى زواياه يعني لا لا تتسق تماما مع المناسبة, مع المناسبة وجوها التي ينبغي أن تشيع حالة الفرح لكن الحمد لله الآن تقدم أصبحت هناك أدبيات عندنا في الأعراس تقال جميلة في مضامينها جميلة في أسلوبها في ختان المولود أصبحت عندنا مناسبات في المناسبات الدينية المناسبات الوطنية لدينا ما نقدمه عندنا في الحماس للانتصار لقضايا الأمة لدينا ما نقدمه لكن ليست كل هذه هي المساحة الوحيدة التي ينبغي أن نقدم فيها البديل الإسلامي في عالم الفنون تراجعنا في قضية الأفلام ما زلنا نركز على الأفلام التاريخية لكن لم نستطع أن نتحدث عن البدائل التي نقدمها في القضايا والمشكلات المعاصرة التي تجيب على مشكلات الشباب وهمومهم أعتقد أن الفن ينبغي أن يتمدد في مثل هذه المساحات ويقدم لنا النافع البديل فالترويح جزء يقره الدين بكون البشر من طبيعته لا بد له من رواح وجمام ليغذي به الوجدان شريطة أن يكون هذا الترويح منضبطا بقيم الشرع متجملا بآدابه وأن يمتلك من جاذبية الأسلوب مع قوة المضمون ما يمكن أن يكون بديلا أصيلا نقدمه في هذا السوق الذي يعوج ويموج ويضطرب بالغث والسمين والضار والخبيث الشيء الكثير، وهو تحدي أمام الخطاب الإسلامي المعاصر ألا يكتفي بأن يقول للناس هذا حرام ممنوع وإنما يقول لهم هذا هو الحلال المشروع على نفس النسق دكتور رسام هناك اليوم مصطلح بدأ يشيع يعني أكثر فأكثر لا هو مصطلح السياحة السياحة المحافظة أو السياحة الاجتماعية أو السياحة الأسرية وهذا يندرج أظن بشكل أو بآخر مع مفاهيم أو مضامين الترفيه في واقعنا المعاصر هل يمكن الإشارة إلى موضوع السياحة حتى نستكمل جوانب موضوع الترفيه؟ نعم أعتقد هذا الباب مهم والسياحة اليوم التي هي جزء من الرواح والجمام يجدد الإنسان صلته بأسرته ويخرج من زحمة الحياة وشواغلها نحتاج أن نقدم فيه نماذج متعددة تحقق هذه الجماليات في فن الرواحي والجمام أعتقد أن هذا باب يمكن أن يلج منه الخطاب الإسلامي وأن يقدم فيه الكثير من البدائل لنتواصل إن شاء الله في حلقاتنا القادمة مع معالب الوسطية أو معالب الأمة الوسط كل الشكر والتقدير لك شيخ عسام وأيضا التحية إلى مشاهدي برنامج أمة وسط على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة دمتم بخير وسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.